إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داغرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وانها رمضة صرام إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء إلا إله إلاه لا إله إلاه إلا وفأن تفكون كذلك يفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو